وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى يعقوبك ما أتمها على أبويك من قبل كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق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 وقتلو يوسف فأوطرحوه أرضي يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قَوْمًا صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابه الجب والقهه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تامن على يوسف واننا له لناصحون أرسلهم على غد يرتع ويلعب وإن له نحافظون قال إني لا تذهبوا به وأخاف ان يأكله الذئب واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لان اكله الذئب ونحن عصبة ان اذا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجبر Vaohipina ilayhele nabi annu b amrihin hada vohum la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 إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها قميصه قد من قبول إِن كان قميصه قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فرما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدك قال إنه من كيدك إنك كيدك عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذبك إنك كنت من الخاطئين.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 أرسلت إليهن وأعتدت لهم متكاء وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشر لله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 بعدما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أرى أعصر خمرا وقال الآخر إني أرى أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إن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 يا صاحبي يستجل أ أرباب متفرقون خير أم الله خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتها سميتها أنتم وآباؤكم ما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 قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وذكر بعد أمّة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسا لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سبله فما حصدتم فذروه فِي في سبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبعون شداد ياكل ما قدمتم لهم ياكل ما قدمتم لهم الا قليلا مما تحسنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه غاة الناس وفيه يعصون وقال الملك اتوني به فَلَمَّا جَاءهُ الرَّسُولُ قَالَ أُجِعْ إلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْ فَاسْأَلْهُمَا دَالٌّ مِسْوَةَ اللَّاتِ قَطَعْنَ أَيْدِيَهُمْ إِنَّ رَبِّي بِكِيْدِهِنَّ عَرِيمٌ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 قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائنين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 بجاهذهم قال أتوني بأقل لكم من أبيكم ألا ترون أنني في الكيل وأنا خير المزيلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عرضي ولا تقرضون قالوا سنراود عنه أباه وإنما لفعلون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 ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم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 إن الحكم إلا لله عليه توكلتوا عليه فليتوكل المتوكلون ولمَّا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من اللهِ من شيء ما كان يغني عنهم من اللهِ من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 انا اخوك فلات بث اس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازه جعل الثقاه في رحل اخي ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لصارقون قالوا واقبلوا عليهم ذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وانا به سعيد قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا فارقين قالوا فما جزاء جزاؤه من وجد في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء اخيه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 فَلَمَّا سَيَأَسُوا مِنْهُ خَلَاصُ نَجِيَّةٍ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثُقًا مِنَ اللَّهِ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 ك وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي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 قال أنا يوسف وهذا أقي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آترك الله علينا وإن كنا لقاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم, يغفر الله لكم وهو أرحامكم مراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا, يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إنا إني لا اجد ريح يوسف لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما ان جاء البشير القواه على وجهه فوتد بصير قال الم اقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم رب. قال سَوْفَ أستغفر لكم رب. إنه هو الغفور الرحيم. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ وَقَالَ دُخُلُ مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَا من قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا